فأما ثمود فأهلكو بالطاغية وأما عادون فأهلكو بريح صرصة عاتية سخّرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام من حسوما فتر القوم فيها صرع فتر القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي؟ وجاء فرعون وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤَتَّفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَ الْرَّابِيَةِ إِنَّ لَنَمَطُ الْمَاءِ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجَعَلَهَا بَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا أُذُنُ وَعِيَّ فَإِذَا نَفْخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَمْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَبْعَ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 تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فأما من أوتي كتابه بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ ها أم فيقول ها أم, ها أم اقرؤوا كتابي اقرؤوا كتابي اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا, واشربوا هني اسنفط في الايام الخاليه <تصفيق> وانما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم اجر ما حسابيه ولم adni, ما a يا ليتها كانت ilyen, ما ilyen, عني ilyen, ما ilyen, عني ilyen, هلك عني خذوه خذوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في húdó, húdó, húdó, ذراعا فسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم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 Roliden, hogy mit mond, hol a virgonika hin, hol وَلَمْ تَقُمْ تقول علينا بعض الأقاويل 2-لأخذنا منه باليمين 3-ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن